بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتابع إن شاء الله سبحانه وتعالى دروسنا هذه من حيث انتهينا في الدرس السابق وهو الفقرة التي يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى الأمر الذي حمله سائله الذي سأله وما المراد من ذلك وما استسبع هذه النقاط؟ فيقول رحمه الله فاعلم أكرمك الله أمره بالعلم وبالعلم تكون الفائدة وتكون الفوائد وإذا كان الإنسان لا يعلم ولا يتعلم يعني فكبر عليه أربعا لوفاته مات إذا كان الإنسان لا يعلم ولا يتعلم فهو ميت، ولذلك يقول العلماء لا أن تكون شيخاً متعلماً خير من أن تكون شيخا جاهلا ويقصد بالشيخ هنا الإنسان الكبير، الشخص الكبير في السن. اللهم هم تكونش واحد كبير في السن وبقى كيت تعلم، وما تكون واحد كبير في السن ولكنهم مسكين ما كيت تعلمش وما كيت يسمعش وما كيت بغش يزيد في العلم. فالعلم كما يقول كما في الحديث من المهدي إلى اللحد. فلا نهاية له ولا حد له إلا عند الله سبحانه وتعالى منتهى العلم عند الله سبحانه وتعالى أما نحن فنحن متعلمون ومبتدئون مهما بلغنا في العلم فنحن مبتدئون وما اوتيتم من العلم إلا قليلا والعلم هو الشيء الوحيد الذي يستزيد منه الإنسان وقل رب زيدني علما أطلب الله عز وجل أن يزيدك علما أكرمك الله هذا دعاء منه للسائل ولكل من وجه بهذا الخطاب أن يكرمه الله عز وجل وأن ينزله مكانا مكرما أنك حملتني من ذلك أمرا امرا حملتني من هذا الأمر الذي طلبته مني أمرا امرا أمرا الأول بمعنى الأمر واحد الأمور والإمر هو الصعب أو العسير أو المنكر أو الغريب الإمر يفسر بهذه المعاني كلها الإمر هو الشيء الغريب هذا إمر أو الشيء العجيب الذي تتعجبون منه أو الشيء الغريب أو ما إلى ذلك يعني ف المؤلف رحمه الله قال حملتني أمرا إمراء أي الأمر الصعب الشاق العسير المنكر من مثلي يعني كانوا يقول مثلا المنكر من مثلي بمعنى ليس لمثل أن يتكلم في مثل هذا الموضوع وهذا من باب التواضع رحمه الله تعالى تواضع المؤلف رحمه الله القاضي عياد من تواضع أنه يقول لست أهلا لأن نتكلم في مقام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا مقام خطير مقام عال منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عالية ولذلك لا ينبغي أن يتكلم فيه مثله ولكن إذا كان لابد مما ليس منه بد فلنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمرًا, امرا كان ابو سفيان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد اميره امر, أمر ابن ابي كبشه ما معنى اميره عدم وصار شيئا غريبا شيئا عجيبا ان يهابه او تهابه ملوك بني الأسفر قال هذا الكلام من اللي خرج عند عند هرقل هرقل سال أبو سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان بعث الى الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته يدعو فيها الى الاسلام من محمد رسول الله الى هرقل العظيم الروم اس السلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم يعطيك الله اجرك مرتين فان بيت فعليك اثم الاريسيين الاريسين يعني الشعب الشعب ديالو اللي يسلم. الله سبحانه وتعالى يعطيك الاجر مرتين إلى ما بغي تشير عليك الإثم ديالك والإثم ديال ديال الشعب ديالك لأنهم تابعوك لأنهم الأتباع لا ديالك من اللي قرأ هيرق لهذه الرسالة أشنو دار؟ قال هل كان في هذا البلد يقصد ماذا؟ القدس وحوالي القدس هل كان في هذا البلد الناس من أقارب هذا الرجل قالوا نعم هنا أبو سفيان وجماعته لأنه سبحانه الله العظيم اللي كان قرأ خصنا سنقره بهاد بهاد التأمول وهذا النظر هرقل ذهب إلى, إلى الشام من أجل الحج وأبو أبو سفيان ذهب إلى الشام من أجل التجارة ودحي الكلب الصحابي الجليل رضي الله عنه ذهب إلى الشام من أجل تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل فالتقت الثلاثة في المقدس في إبان صلح الحديبية يعني في مدة العهدى التي وضعها فيها الناس الحرب عشر سنين لا يقاتلون المسلمون الكفار ولا الكفار يقاتلون المسلمين استغلها لها أبو سفيان بشمشي التجارة لأنهم حوصروا أياما أو سنوات عديدة واستغلها لها الرسول صلى الله عليه وسلم لوجه دعوته إلى غير قريش لأنه في كل السنوات الماضية كان يصارع قريشا في بدرين وحودين وحديبية إلى خيرهم أما الآن أصبح الوقت مناسبا لبعث هذه الرسالة إلى غير قريشين فبعت برسالة مقوقص عظيم مصر وإلى هيرق العظيم الروم وإلى باذن عظيم اليمن وإلى عظيم البحرين وإلى عظيم يعني كل في مكان شمالك ديكسع بعته للنبي صلى الله عليه وسلم بشي بالنبي أنه رسول الله إلى العالمين مش الى قريش مش الى العرب ولكن للناس كافه بشيرا ونذيرا أبو هيرقل هيرقل وافقت هذه القضية قضية صلح الحديبية وذهاب دي حي وذهب أبو سفيان إلى الشام ووافقت أنه انتصر على الفرس فنذل أن يحج على قدميه أنه أن يحج ماشيا من حمص في سوريا إلى القدس أن يحج ماشيا شكرا لله الذي نصره على الفرس والله سبحانه وتعالى بشر بهذا النصر وإن كان لفرس على الرومي ولكن الله سبحانه وتعالى بشر به انه فستكون في هذه هذه الذقاءات وما يسمى بتقاطع المصالح تقاطع مصلحه الاسلام ومصلحه هرقل في هذا الباب فنصره الله فحج حافيا للمقدس فوافق يحيى الكلبي حاملا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فساله عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم أه كيف أه هل كان يكذب هل كان يغدير هل حاربتمه إلى ما يدعو إليه فقال له إنه دون سب وأنه ما يقول هذا الكلام حزن من قومه وأنه لا يغدر ولا يكذب ونحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعلون فيها نحن معه في واحد المدة في واحد العهد معرفنا شنو غا فيه يعني أبو سفيان قال لك ما لقيت فين أن تخلشي حاجات لغا هذه بقيت تخلشي باركة تشويش هو ما يسمى بي بي بمعنى هو ما يسمى بالحكم على النيات أعطانا العهد ولكن ما عافنا شنو غا يدير خليه تا يدير ما حد أعطى العهد خليه العهد دياله يحمينه على عهدي ولكن أبو سفيان قال أنا ملقيت فيه ندخل لأن هذو كل مشركون فكي يبغيوش يكذبو علاش قال مخافة أن يؤثر عليه الكذب باش ما ينقلوا عليه الناس الكذب لأنهم يعرفون أن الكذب عار وان الذي يكذب يعني يكون منقوتا عند الناس أما إحنا واخا احنا مسلمين ليك كندير شي بركه لكذوب لا حول ولا قوه الا بالله واش واش كاين البركه في الكذب ما فيها البركه فيها المحق فيها المحق لا تكذب يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من المسلم بعض الاخطاء المؤمن يسرق نعم يسرق المومين يزني نعم يزني المومين يكذب قالوا لا يكذب ما قبلش هذه في المومين انه يكذب المؤمن لا يكذب لأن الكذب ريبة والصدق طمأنينة فلماذا تنتقل من الطمأنينة إلى الريبة إلى الريبة ولهذا أبو سفيان ما مبغيش يكذب فشمين قلوا عليه الناس الكذب فقال صدق كله في, هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا أخسم لكم القصة اللي أريد يرجع عليها هي في بداية ساحة البخاري بطولها فلما انتهى هرقل من, من سؤاله قال له سألتك هل كان يغذير فزعمت أن لا هل كان يكذب فزعمت أن لا هل قاتلكم فزعمت أنه كان يوم له ويوم عليه قال وكذلك الانبياء بتلى ويكون لها وتكون لها العاقبة سألتك إلى ما يدعو فزعمت أنه يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى الصدق والعظام وصلة الرحم فإن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين وهذا بالقصد أن إذا كنت صادق تقول رهد السيد هذا هنا هنا اشار إلى ماذا إلى القدس المحتلة التي احتلها الصهاينه سيملك تحت قدميها هاتين فعلا ملكها النبي صلى الله عليه وسلم شيء ملكها النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لأن ما ملكه الصحابة بعد الرسول اساسا ملكه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشره الله بمفاتيح الأرض بمفاتيح خزائن الأرض في الخندق وفي غيره من المواطن الذي قال أوتيت مفاتيح كسرى أوتيت مفاتيح قيسر مفاتيح اليمن ولكن هذه المفاتيح جاءت على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كل حال أبو سفيان خرج أول تصريحة لابه به إن ان هذا التعبير أن قال لهم لقد أمير أمر بن أبي كبشه حين تهابه ملوك بن الأسفر لكن الأمر ديال محمد صبح عظيما أصبح منكرا أصبح عجيبا أصبح غريبا حين يهابه هذا الرجل بجيشه والآلاف مؤلفة من من الجيوش الجرارة والنبي لم يملك إلا جماعة من من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكيف يهاب هذا الذي يملك من الدنيا الشيء الكثير يهاب شخصا لم يملك شيئا بعد حدوده المدينة وضواحي المدينة المنورة ولكن هذا كان حزئا كان يقرأ النجوم هذا هذا كان يقرأ النجوم وكان يقرأ الكتب السابقة التوراه والإنجيل فهذه المواصفات وافقت مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه سيملك تحت قدميه تلك إذا فحملتني امرا إمرا وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرى أرهقتني بمعنى كلفتني ما لا أطيق من كلفك أن تتحدث عن الشرع وعن الله وعن رسول الله كلفك ما لا طاقة لك به لأن هذا الأمر خطير الحديث عن الله لو لم نكن جاهلينا لما حدثنا غر جب الله ما عرفنا ولو ما عرفنا قيمة هذه الرسالة وهذه الحمل الذي ورقيا علينا فقلوا شيء بس ما كين غر زمان زمان هدر زمان في ما هذا يا أخي عن الله عن رسول الله عن هذه المقامات العالية اسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة أرهق فيما ندبتني إليه عسرًا ندبتني بمعنى دعوتني إليه على سبيل الندب وليس على سبيل الإلزام أو على سبيل الاكراه وإنما على سبيل الندب يعني اقترح عليه اقترح عليه أن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا أرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا إليك قراءة الكتب ديال العلماء الراسخين قرأ فيهم القرآن قرأ فيهم الأدب يتقرر فيهم الحادث يعني المفردات سيرة النبوية موجودة هنا المفردات ديال القرآن موجودة هنا إمر في أمرا في في أكتى القرآن في سورة الكهف عسرة في هم أكتى القرآن نفس السورة قريبا أرهق ثاني في هم أكتى القرآن نفس السورة كذلك إلى يعني هم اختلط القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة النبوية واللغة العربية بآدابها اختلطت بدمائهم فكانوا يغرفون منها غرفه ويعني يستقون منها كما شاءوا ارقيتني بما كلفتني مرتقا صعبه من الجبدال مرتقا صعبه من مقوله ابي جهل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تعرفون ان غزوه بدر حضر فيها صناديد قريش وحضر فيها الصحابه رضي الله تعالى عنهم وكان عبد الله بن مسعود رجلا قصير القامة رقيقة الساقين القامة دي يعني ما جاوزت المتر ولذلك لا يستطيع مصاولة الصناديد لا يستطيع مصاولة المشركين الكبار فكان هو حضر حضر في بدر ولكن ما يستطيع يدخل في مع لما انتهت المعركة بانهزام المشركين قال يا رسول الله الصحابة قتلوا وفعلوا وفعلوا أنا ما قدرت أولوه سنين ندير شي حاجة نقول لنا حتى نمجا مجاهد في فمعركة بعد نبي صلى الله عليه وسلم أعطاه واحد السيف قولي خود هذا السيف فمن وجدت به رمقان من المشركين فأجهز عليه خذ هذا السيف لذقت فيه شي باركة دل... شي حركة ما زال كي يتحرك كم بلو لأنه إلا يك... باقي وقف ما تقدر عليه نسان قصير بقامة إلا كان شي واحد باقي شكو اللي يلقى لقى أبا جهلين أبا جهل باقي على فرقيه يعني طلع الكرش دياله الكرش دياله كداش الكرش دياله جميل طلع عليه قال له أبو جهل لقد ارتقيت مكانا صعبا ولقد ارتقيت مرتقا صعبا فقال له لمن الدبرة يا ويعي الغنم باقيه وبقي في هذه الجاهلية يعني يشخر في في دمائه ومع ذلك بقي في هذه الجاهلية الجاهلة لمن الدبرة يعني شكل هرب فهذا معركة قال الدبرس فيما يسوءك يا عدو الله فاجاز عليه وحزر رأسه وجاء به للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعليه, وعليه, وعليه أنه قال له لقاذ ارتاق هيتا مرتقا صعبا بمعنى ذلك الكرش مع مرشي واحد وقف عليه ولكن قدر الله قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل وقد سبق أن ضرب أبو جهلين عبد الله بن مسعود بلحي جمال وشجر راسه وهذه بتلك أظلم كان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن في مكة فاجتمع عالة عليه القرآش فاستمعوا إلى كلامهم فجاء أبو جهدين وضربه فشجه فالله سبحانه وتعالى مكنه منه في هذا اليوم ملأ قلبي رعبا ملأ هذا الأمر الذي كلفتني إياه وأراقتني به وأرقيتني به مرتقا صعبا يعني ملأ قلبي رعبا أمر القلب زيالي بالخوف لانه ليس من السهل الحديث في مثل هذا الموضوع كما يقول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما كلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كلفه بجمع المصحف ماذا قال له قال لو كلفتني بنقل هذا الجبل من مكان إلى مكان آخر لكان أهون علي مما كلفتني به نقل هذا الجبل من مكانه إلى مكان آخر أسهل علي من جمع المصحف لأن هذا المصحف هو مسؤولية الأمة وهو دستور الأمة أخاف أن أضيع منه حرفا أخاف أن أضيع منه كلمتان أخاف أن أضيع منه صورة ولكن لا بد مما ليس منه بد فجمع المصحف وسانده الصحابة رضي الله تعالى عنهم فحفظ الله بهم القرآن وحفظ, القرآن وحفظ القرآن بهم فكان وعد الله عز وجل محققاً إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لا حافظون فإن, فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول. قال لأن هذا الكلام علاش أنا قلت هذا الكلام كله؟ قال المصلي فرحي الله. علاش قلت هذا الكلام كله؟ لأن ذلك يقتضي تحرير تقرير أصول وتحرير فصول. شي غير جد شي كلام. شيل إنشاء الادبي تق تقول ما يخطر لك على بالك. لا بد أن تبني ذلك على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام السلف الصالح رضي الله تعالى كما سنرى في الترتيب دياله وكي يجيب القرآن ويجيب السنة ويجيب الاقوال ديال السلف في شخص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لا بد من أن تقطيف هذه الأزاهير في هذه المواطن كلها لا أن تنشأ إن شاء كما يحلو مثلا لبعض الناس في زماننا هذا أن يكتبوا في موضع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكتبون كما يحلو لهم ويحللون سيرة, سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انطلاقا من خيالاتهم انطلاقا من أهوائهم وميولاتهم فإذا بهم يردون ما هو الصحيح ويقبلون ما هو المنكر والضعيف والموضوع احيانا انطلاقا من النسيرة النبويه هي تحليل لنفسية الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يعني اقتداءا بالغربيين كما فعل مثلا محمد الأمثلة باش, باش تكونوا على بل من المؤلفات كما فعل مثلا محمد حسين هيكال وكما فعل طه حسين في على هم يمشي السيرة وكما فعل العقاد في عق قرية محمد إلى آخره وأشبهه يعني نوكي يجي يكتب يجلس وبدأ يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال يلا المؤلف ديال الرواية النبي صلى الله عليه وسلم جا جالس في مكان كذا ففكر كذا شكون ليقلك ففكر أنه كذا وكذا فقام فبداهه أنه شكون ليقلك بداهه الرواية هذه والروايات تصلح يصلح أنكذب على على ماذا على من كانت حياته كذبا أما من كانت حياته صدقا فلا ينبغي الكذب فلا ين ين عليه ولذلك قال المؤلف رحمه الله يستدعي تقرير أصول المنطلق لا بد أن تؤصل هذه الأمور حتى تكون على حقيقتها وتحرير فصول كل فصل يحرر وتبين سير في الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق وتكشف ما هو غامض إما على بعض الناس أو على جل الناس أو على حتى بعض العلماء الأمة على كل حال لابد من كشف الحقائق لابد من إزالة الغوامض مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه من نقطة مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه شحال من نقطه بعد نقطه هذا هو موضوع الكتاب كله هذا موضوع الكتاب أخصه المؤلف رحمه الله في ثلاثة الجمل ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في إيمان كبير ماذا؟ بماذا تؤمن في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يجب أن تؤمن به في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الصفة الواجبة؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء لوجوب العقلي والنقلي لوجوب العقلي والنقلي يعني أوجبها العقل لأنها إذا لم تكن في الشخص لا يمكن لا يقبل عقلا أن يكون نبيا وأوجبها الشرع لأنه موصوف بها في الشرع لأنه موصوف في القرآن بالمبلغ وموصوف في القرآن بالصادق وموصوف في القرآن بالأمين الصدق والتبلغ والأمانة هذا ما يجب للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويضاف اليه هذه الجملة عن الخصائص خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم اي ما خص به من بين سائر الانبياء او ما خص به من بين سائر الناس هناك خصائص تميزه عن الانبياء عليهم الصلاه والسلام بمعنى امور عطاها الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يعطيها لأحد قبله من الانبياء عليهم الصلاه والسلام و هناك أمور أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته ولم لم هذه الأمور لأمته من خصائصه كالتزوج مثلا بأكثر من الأرباع من و وجوب قيامي الليل و جواز الوصال في شهره في, في, في الصيام أنه يصوم يومين متتابعين وهذا لم ليس لأمته صلى الله عليه وعلى عنه وسلم و يضاف إليه عن الخصائص او يمتني عوني حق النبي صلى الله عليه وسلم و الامتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو ضد الواجب وهو الكذب والخيانة وعدم التبليغ الكتمان يستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل كيف يستحيل هذه يستحيل يرتبط بشيء أخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مختار من الذي اختاره؟ الله مصطفى من الذي اصطفاه؟ الله الله سبحانه وتعالى يستفي الله, الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله أعلم حيث يجعل رسالاته في قراءة رسالته إذا كان الله سبحانه يعلم أين يضع رسالته ويصطفي من يكون رسولا عنه هل يجوز بعد هذا الاصطفاء وهذا العلم أن يكون ذلك الرجل غير صالح لا يمكنش لأن الذي اختاره آلم به لأن الذي اختاره استفاه يمكن أن تخطرتي شيء واحد لمهمة لمهمات ما أن يخرج فيه ذاك اللي ما بغيت شيء. ياك كتشوف شيء واحد يعجبك في العين دام دياله في الحال دياله في القلب دياله في الشواهد دياله تقول هذا السيد هو الرجل المناسب للمكان المناسب ولكن من ليش غلزيه في ذاك المكان ولا واحد خبر علاش لأن ليس لديك علم بلا بالمستقبل. استفاؤك مبنيون عن إجتهاد واصطفاء الله عز وجل مبنيون عن العلم وشتان ما بين المبني عن العلم والمبني عن انت اجتهت ان شاء الله غيكون غيكون صالح الله سبحانه وتعالى عالم بأنه صالح فما يمكن أن يعقب علم الله سبحانه وتعالى شيء ليس بعلمه سبحانه وتعالى يعني هذا هو الاستحالة العقلية يعني أن تربط هذه بتلك فتعطيك النتيجة أن من استفعه الله عز وجل ليكون لي نبيا مرسلا من عز وجل, عز وجل يستحيل أن يكون كذابا يستحيل أن يكون خائنا وغير مبلغا أو يجوز عليه نقطة الرابعة ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز عليه من المرض الذي لا ينقص من, من قيمته ولا يؤثر في رسالته ولا يجعل الناس يعافونه يعني الأمراض التي يعافوها الناس ولا يستطيعون مجالسه أصحابها ما يتكونش في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكنهم يمرضون ولكنهم يجوعون ولكنهم يخافون الخوف الطبيعي فإن يختبون ف يعني يهربون في وجهه العدو إلى غير ذلك من الأمور الجائدة على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أسوة كيف نعرف القضية هذه كيف يكون الأسوة للخائف كيف نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لا يخاف ولا خايف وعلش غير طريق ذي الهجرة والتجانح واليمن لو لم يكون خايفا ما غادش يغير ويخرش في وضح النهار ويمشي للمدينة اللي, اللي يقول لها الرجل قربه ما يقدرش ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسم الطريقة لضعاف المسلمين للمصدعفين هو يمثل الأمة لا يمثل نفسه لو كان يمثل نفسه لا فعل ما فعل عمر فخرج نهارا وقال أنا أراد أن, أن ييتم أولاده أو أن تسكل أمه أو أن ترمى زوجته فليتبعني لهذا الواد عمر يمثل نفسه ولذلك هذه الشجعة يعني يدبرسه إلى متماد شهيدين وكأن رسول صحيح يمتل الأمة يمتل أضعف, أضعف الناس ذلك العبد الذي تكن تحت سيده كيف يخرج من الهجرة من إلى مكة إلى المدينة تلك المرأة الضعيفة ذلك الولد الضعيف أمام أبيه القاهر له إلى غير ذلك فهو يرسم الطريق صلى الله عليه وعليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لماذا صلى جالسا الله سبحانه وتعالى ما أعطاه لقوة دائما يصلي قياما لا أعطى الله سبحانه وتعالى صلى جالسا ليكون قدوة لي للضعاف للمرضى إذا مريض الرجل يصلي جالسا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه من الأعراض الأعراض البشرية التي لا تؤثر في شخصيته أمام الناس كالأمراض التي تعفوها تعفو النفوس أو لا تؤثر في رسالته كالأمراض التي تمنعه وتعوقه من ماذا؟ من تبليغ رسالته كالصمم والبكام والعمى وما إلى ذلك من من الأمور عليه الصلاة والسلام إذن يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الأعراض البشرية ومعرفة النبي ومعرفة النبي يعني يستدعي تقريرا وتحريرا والكشفة ومعرفته يعني هذا الأمر يستدعي ماذا؟ يستدعي معرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة بش تفرق بين النبي وبين الزعيم ونرجع للعبقارية وش نبي السلام عبقاري ولا نبي؟ نبي، لأن العبقري هو الذي تكون له تجارب وتكون له أخطاء وتكون له إخفاقات وفي النهاية ينجح وفي النهاية يكون ماهرا ومن الأخطاء يتعلم الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذه الناحية لم مجلش من هذا الطريق مجلش من هذا الطريق أنه بدأ يتعلم ويتعلم ويتعلم حتى وصل إلى واحد المستوى من النضج والتفكير وما إلى ذلك فقال أنا نبي تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم الوحي ماشي مكتسب العلم يكتسب المهارة في النجاره مثلا او الحداد او الخياطه او اي مهنه تكتسب ولكن النبوه تكتسب النبوه ش واحد يكون فطار مزيان انزل عليه الوحي النبوه لا تكتسب ولذلك لا نقول عبقريه محمد بعض الناس كي يضربوا المثل مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كبيراً ولذلك أحد المؤلفين الغربيين جعله في رأس قائمة مئتي رجلين يعني لهم تأثير في التاريخ لهم كذا أنا أقول هذا وضعه صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا السلك وفي هذه القائمة غيره غيره صحيح غيره صحيح لأن الفرق كبير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغندي مثلاً لأن كان هو مثلا مثلاً كان الغني هو التلز ولا ربعيك أشج غني للرسول صلى الله عليه وعلى وآله وسلم إذا كان هذا الرجل مثلا في وكذا له ذلك ولكن أن تقرنه بالنبي في قران واحدين هذا لا يجوز إن سلمناه لذلك الرجل لأنه غير مسلم هذا الرجل اللي اكتب إن سلمنا له هذا لأنه انطلق فقط من أثار الناس بغض نظر عن خلفياتهم بغض نظر عن مراجعهم ومرجعياتهم ولكن أن يستشهد به الأساتداء والوعاد والمرشدون والخطبة فوق المنابر ويقول مثلا خطيف فوق المنبر قال العالم الفلان كده النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يجوز يا أخي إذا أردت أن تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم فامدحه بالقرآن ففي القرآن كفاية لقد كان لكم في رسول الله إسوث حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محمد رسول الله جمله واحده عمر بها الفم وعمر بها القلب ديالك كافيه قالش محمد عبقري محمد زعيم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم هذه الحقيقه خفيت على كثير من الناس في زماننا هذا فبداوا ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم على انه رجل بدويون عاش حياته البدوية كما يعيشها الرجل البدوي وبالتالي احنا حيات ديالنا العلاقة له بها حيات ديالنا في تطورها في زمن غزو الفضاء ودخول في كذا والانترنت وإلى خيره النبي صلى الله عليه وسلم مسكين مساق لخبار لهذا كله أو إذا نخسك النبي لأخر؟ نخسك شي واحد أخر؟ مدام النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزه الزمن؟ وتجاوز الزمان تعاليمه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وحاشا أن يكون ذلك إذا أخسرت قلب على شيء واحد آخر ليقود المسيرة ليأخذ السفينة إلى شاطئ السلامة وهذا غير ممكن فالذي فجر هذه العلوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم أبو المعارف كلها هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور مشي في الميدان معرفة الدينيه فقط ولكن في جميع ميادين المعرفة جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمعرفة محرمة في الغرب والناس يحرقون العلماء الذين يقول الأرض تدور الأرض كذا الأرض مسطحة يحرقونهم لأنهم لا يريدون لهذا العلم أن يشهد نورا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاجر هذه المعارف وهذه العلوم هذه الحقيقة غابت على ابي سفيان يوم أسلم اسلم أبو سفيان يوم ماذا؟ يوم فتح مكة وهو ما يزال في عقله شيء من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال هذه ما زال في قبيل شيء هذه قصن الرجع فيها مزيان يعني لم تستسغ له نفسه أن يكون هو تابعا ويكون نبس الله عليه وسلم هو, هو المتبوع أن يصبح الزعيم والقائد مقودا وتابعا صلى الله عليه وسلم قال للعباس خذ أبا سفيان إلى خطم الجبل يعني حيث ستمر الجيوش كلها فينظر إلى جيش المسلمين بش كل هيبة في القلب دي يعرف بأن هذا شيء جاي يعني لا رأى دائما قدر الله عز وجل وقضى فلما يعني عكف به سيدنا العباس في مضيق الجبل فإذا بالقبائل تطرع واحدة والأخرى قال من هؤلاء يا عباس قال هؤلاء مزينة قال ما لو لمزينة من هؤلاء يا عباس، قال هؤلاء غفار قال ما لي ولي غفار من هؤلاء يا عباس، قال هؤلاء أسلم قال ما لي ولي أسلم يعني آش بيني وبينهم؟ هم، علش جوه عنا حتى جت الجت يعني الكوكبة دية الانصار الكثيرة دية الانصار. قال من هؤلاء يا عباس، قال هؤلاء انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم سعد بن معاذ سعد بن سيدي بن عباده علش ما يكون معاذ رحمة الله عليه ورضي عنه ومت في الخندق سعد بن معاذ مت الخندق سعد بن عبادة كان هو حامل راية الأنصار فقال لأبي سفيان يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم ما كان شغال القتيل الملحمة هي الحرب وال أبقى الحرب قال حبذا يوم الدمار اليوم الذي يدافع الإنسان عن نفسه ويحمي أهله وعشيرته جاءت الكثيبات الرسول صلى الله عليه وسلم قال من هذه وهي سواز عظيم من المهاجرين رضي الله تعالى قال هؤلاء المهاجرون قال لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس بقى عنده الملك في الرسل لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس فقال له عباس رضي الله تعالى إنها النبوة يا أبا سفيان وهذا بيت القصيد إنها النبوة يا أبا سفيان تشيرك تشوف ماشي, ماشي الزعمة ماشي الملك هذا الشيء اللي تشوف هو هو النبوة فلا يخفى على أحد مكانة النبوة عند الله سبحانه وتعالى والرسالة والرسول النبي شكونا هو النبي النبي إنسان أوحي إليه بشرع أمر أو لم يمر أمر بسبليغه أو لم يمر بسبليغه هذه الكلمة فيها فيها نظرون فيها نظر لأنه إذا أوحي إليه ولم يمر إذن يقود نفسه بنفسه نعم والقرآن الكريم إذا ستبعنا الآيات القرانيه غنق الأنبياء موصوف بالمرسلين وكم أرسلنا من نبي في الاولين هذه الحقيقة صعي النظر نظر هو النبي هو إنسان اوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه والرسول هو إنسان اوحي إليه بشرعين وامر وأميرا بتبليغه الفرق بسيط جدا وهو أن الأنبياء يبلغون رسالات من سبقه من الرسل والرسل ياتون برسالات جديدة دول الفرق مثلا سيدنا موسى رسول جاء برسالة ما هي الرسالة ديالو التوراه هذه التوراه تتابع عليها كثير من انبياء بني اسرائيل يبلغونها بمعنى يدعون يشع بن مثلا يدعو الى الى التوراه ومن بعده من الانبياء وهم كثر انبياء بني اسرائيل كثر فالنبي يبلغ رساله من من سبقه من, من الرسل الرسل ياتي بتغيير ما معنى ياتي بتغيير بتغيير الشرائع اما العقائد لا تتغير العقائد لا تتغير شارع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى انا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه نعم ولا تتفرقوا فيه هذه لا تفرق فيها هي دعوه ابراهيم ودعوه اسماعيل ودعوه اسحاق ودعوه ابي كلهم عليهم الصلاه والسلام وجعلها وليا الله عز وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلى كلمة باقية هي كلمة التوحيد ولكن الشرائع تختلف بما يصلح لكل زمان ومكان أحيانا يحرم الله عز وجل شيئا على قوم فيأتي نبي آخر فيقول ولي لكم بعد الذي حرم عليكم فيحل لهم ما حرم الله عز وجل عليهم وهكذا دواليك فتغيير إنما يعتري ماذا؟ إنما يعتري الشرائع ولا يعتري العقائد فإذا جاء النبي بشريعه مغايره مغيرة ماشي مغيرة مئة في المية يعني فيها تغير فيها إدخالات فيها نسخ فهذا نسميه رسولا فإذا كان قد مشى على اثر وخطى سابقه فهذا نسميه ماذا رسولا نسميه نبيا نعم نبيا إذن هذا هو النبي ورسول وذلك كان عدد الانبياء كثير الأنبياء مئة وعشرين. ألف نبي بينما الرسل 314 314 رسول بمعنى 314 صاحب رسالة و124 ألف يعني صاحب ماذا؟ صاحب تبليغ رسالات الأنبياء السابقين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير ذي كان لطيفا من اللي قال لا نبي بعدي ولم يقول لا رسول بعدي يعني إذا لم يكن نبي بعده فمن باب أولى الرسول إذا لم يكن نبي يوحى إليه بتبليغ القرآن بتبليغ رسالته فمن باب أولا أن لا يكون مغير فهم هذا العبارة النبوية لا نبي بعدي أي ليس هناك من يوحى إليه يتعلق هو بالسماء عن طريق الوحي باش الله سبحانه يقول له بلغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما كانش إذا ما كانش هذا النوع اللي هو فقط شو بلغ رسالتين محمد صلى الله عليه وسلم هل سيكون من يغير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بتغيير من باب أولى لا؟, لا نبي بعدي فمن يتحمل يدنا مسؤولية الأنبياء أي المبلغين لرسالات الأنبياء السابقين الرسل السابقين من سيتحملها العلماء العلماء علماء أمتي كأنبياء وخذ في مقال في السنة مشكلة. هيك مشكلة درجة العلماء على الاستشهاد بهذا الحديث وكان كان في سنده مقال لأنه هذه هدي الحقيقة هذه هي الحقيقة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا العلم لعلماء أمته الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله هؤلاء العلماء يدعون النبوة لا يوحى إليهم يقول لك مثلا قال لي الله عز وجل أقول لكم كذا وكذا لا إذن فهؤلاء في مستوى الأنبياء من حيث المسؤولية ولكنهم ليسوا في مستوى الأنبياء من حيث العصمة ومن حيث نزول الوحي عليهم. وهذا قال المؤلف رحمه الله ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة أي مهمة إذا عرفت النبي عرفت مم مع النبوة وإذا عرفت الرسالة عرفت معنا إذا عرفت الرسول عرفت معنا الرسالة والمحبة والخلة قبل قبل هذه النبي وش منا النبي أقول النبي أو. نعم؟ ما الفرق بين النبي والنبي لا كانت فيه الهمزة ولا كانت فيه خلاص القراءات ولكن طمرة الخلاف كما يقول فوقها ما هي طمرة الخلاف النبي بالهمزتين من الخبر من النبأ من النبأ فهو المنبئ عن الله أي المخبر عن الله والنبي هكذا بالياء المجدده يعني في الياء الاخرى من النبوه والنبوه هي المكان المرتفع يعني لف بالنبوة النبوة النبوه من النبوه بمعنى مكان الارتفاع لارتفاع منزلتي الانبياء عليهم الصلاه والسلام يعني سمي نبيا لارتفاع منزلته او نقول النبي بمعنى ان سمي نبيا لانه يخبر عن الله سبحانه وتعالى والنبأ في اللغة هو الخبر ولكن ليس ككل خبر النبأ في اللغة هو الخبر الغريب الخبر الغريب ولذلك الوحي سمي نبأا لماذا؟ لأنه غريب لأنه لم يكن من شخص لشخص ولا من قبيله لقبيلة ولكن كان من الله عز وجل لبني البشر فهو غريب عم يتسألون عن النبأ العظيم ولذلك هدهد لما جاء سليمان ماذا قال له؟ وجئتك من مِنْ سَبَائِينَ بِنَبَائِينَ يعني جبت لكي غريبة غريبة جدا. ما هي هذه الأخبار الغريبة أنه وجد امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ويسجدون للشمس الذي أقدمت جعله هدهد أنهم يعبدون الشمس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى فكان هذا الخبر بلسبة إليه غريبا. استغربه الهدود لأن الكائنات الحية وغير الحية تستغرب من المعاصي ولكن نحن لا نستغرب المعاصي وانما نستلذها يك نستلذ المعاصي وانا فيها اول بله بالله والمخلوقات الاخرى تستغربها وتعتبرها يعني خبرا غريبا جئتك من سبئ بنبئ يقين والمحبه والخله كذلك مما ينبغي دراسته المحبه فالمحبه ليست كما يطلقها الناس على السانسه المحبة هي واحدة هي محبة الله عز وجل ويتفرع عن محبة الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرع عن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة المؤمنين المؤمنين أهل الإيمان ثم يتفرع عن ذلك تلك المحبات التي, التي نعرفها ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل محبة الله في كفة وجعل محبة الأهل والقارب والمساكن والدوري والمالي والمتاعي في كفة واحدة فإذا كنت فقط يعني تلهج بهذه المحبة الظاهريه محبة الجمال محبة المال محبة الولد، محبة المسكان وتنسى محبة الله عز وجل ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت من أو هو أكينش هنا فش ما ندير في الخيطة بياك هو من الخاسرين لان اللي تخلي الجابة تقوله أنت من الخاسرين ما يمكنش اللي في الجابة تقوله منه ما يمكنش لا, يمكنش. لا يتصور وذكر الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارات متخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره يعني كانت هذه الأمور حب إليكم من الله ورسوله فهي الطامة الكبرى والعياذ بالله يعني المسابقة بالحواجز هذه هي المسابقة بالحواجز يا ربي عبادتي وأمي عبادتي وأبنائي عبادتي ومالي عبادتي ومسكني ماذا تقدم مشكلة. مشكلة عند التعارض يكون الرجل في الامتحان عند التعارض يكون الرجل في الامتحان عندئذ ينجح الشجاع ويخسر الجبان كما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أسلم خرجت أمه إلى بطحاء مكه فقالت له يا بني والله لا اكل ولا اشرب ولا اصضل بظل حتى اموت او تكفر بمحمد انا كترجع للدين ديالك وانا بخير وعلى خير وإلا اموت هكذا فتعير فيقول الناس قتل امه ويتعلم ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان واحد الرجل اللي فيه واحد العطف واحد الحنان بالنسبه لأمه لا يتصور غريب جدا ولذا ما من هذه الناحيه إيش سيدنا الناس؟ عاد النبي وقص خذ خلاه وخرجات ذخلاه وخرجات وخرج مشكلة بين دينه وش وأمه إذا تبع أمه يعني خسر وإذا ذهب إلى دينه خسر أمه يعني غير خسر الأم دي لو غاتمشي شاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في كل هذه الحيلات قال يا رسول الله ينوم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ووصينا ولا زين ووصينا الانسان بوالديه حسنا ووصينا لسانه بوالديه زيد وان جاهداك على لتشرك بي في صوره كالقردب في, في, في اي صوره لان في متشابهاتك فهي متشابهات كالقردب في صوره لقمان وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحب ما في الدنيا معرفة في لقمان فلا تطيعهما فخرج سعد رضي الله تعالى إلى أمه فقال إلا كلي أو لا تأكلي إشربي انتهت القضية إشربي أو لا تشربي لي أو لا فلن أكفر بمحمد أبدا فلما رأت منه الجد عادت إلى بيتها فأكلت وشربت واستظلت وأسلمت وحسن إسلامها يعني كان جده وشجاعته كانت سببا في ماذا في إسلام أمه لو كان جبانا وكان منهزما امام اصرار امه على الكفر لخسره هو أمه فشجاعته وثباته جعله ماذا رابحا هو هو أمه على كل حال المحبه المحبه هي محاب فيها فيها مراتب في مراتب ومحبه الله عز وجل ومحبه رسوله هي المقدمه لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله حب اليه مما سواهما والخلة كذلك إلا أن الخلة هي درجه عالية في المحبه الخلة هي درجة عالية جاءت من التخالل كان الخليل لخليله شيء واحد كأن الخليل لخليله إمتزجا كما يمتزج الشيء المتخالل مع بعض كما قال الله عز وجل فجاسه خلال, خلال الديار خلال الديار ولذلك هذه المادة الخلة تأتي بمعنى الفقر خليل بمعنى الفقر وسمي الفقر خليلا لأنه خال له الفقر بمعنى خالطه الفقر حتى أصبح جزءا منه يعني من باب المبالغة نقول فلان خليل بمعنى فقير لدرجة الخلة واش تقول له ولا الخلة الخلة هي الخلة الخلة هي المحبة والخلة هي الفقر والفاقة والخلة هي بقية الطعام في الأسنان وخلة بالضم قول صداقة وخلة بالفتح فهي فاقه وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام في الأسنان وهذه هذه المعاني الثلاث كلها تعني هو والتخال الطعام الذي يتخال الأسنان ويحل بين هذه وتلك يعني دخل بينهم فكذلك الخلة أو الصداقة بمعنى أن الخليل يكون ممتزجا بخليله وياتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يؤثر احدا بهذه الخلى الا الله سبحانه وتعالى لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ولكن صاحبكم خليل الله ماذا يقصد بصاحبكم نفسه يقصد نفسه ولكن صاحبكم خليل الله وسمي كذلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام بخليل الله عز وجل وخصائص هذه الدرجة العالية أي من بين ما سيتكلم في المؤلف رحمه الله خصائص هذه الدرجة الع العالية بمعنى خصائص مقام النبوة ومنزلة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وها هنا مهامه فيح في هذا الميدان فيه مهامه فيح المهام هي المفاوز هي الصحارى هي الخلاء الواسع الذي لا يعني يحد بحد ما تستطيع أن تهديه فيه وسمي وسميت المهاميه مهاميه لأنه يقول فيه الإنسان لصاحبه ما يعني من اللي كنتمشي في, في الخلاء وتخيف على راسك كتقول تقول صاحبك لقيت من اللي ما بمعنى اسكت سكت ليه كلنا شي وحش في هذه الغابة هذه ماه ماهين يقول الشعر وماه ماهين مغبرتين أرجاؤه كأن لون أرضه سمأه سميت ماه لانه لأنه يقول الصاحب لصاحبه ما اي كفف اسكت لان نحن في الخلاء في الفضاء وها هنا مهامه فيح بمعنى هذه المفاوز تحتاج إلى جد وتحتاج إلى زاد من لم يتزود لا يستطيع أن يمشي في سحر قاحلة في مفازة طويلة الشقاء بعيدة الشقة ما يستطيع أن يمشي فيه بدون زاد لا بد أن يتزود وذلك الزاد هو العلم فيح نعم معنا فيح نعم مهامه فيح واسعه هذه المفردة جمع ولا فار ولا مفرد فيح جمع فيحاء الفيحاء هو المكان الواسع او الافيح فيحاء في المؤنث الروضه الفيحاء والمكان الافيح والمكان الافيح وجمع على فيح والقياس فوح والقياس فوح انه ما كاينش على فعل جمع افعل وفعل ما على فعل ولكنه جمع على فعل لكون عين الكلمه هي ان يقول صاحب الخلاصه ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع هيما يعني لو بغيت تجمع هيم وهو الجمل كثير العطش شاربنا شربا شرب الهيم إذا أردت أن تجمع الاهيم فقل ماذا؟ هيم والقياس هيم ولما تقولت الضمة قبل الياء كسر الحرف الأول كسر عين الكلمة ليجانس ليجانس الياء وهكذا يقال في البيض جمع ابيض وبيضاء وهكذا يقال في كما ذكرنا في الهيم جمع أهيم وهيماء مهامه فيه فيه, فيه, فيه وحدة وحد النكتة هو أن اللغة العربية ونحن لقلنا النكتة رمش النكتة اللي كتعرفوا النكتة هي اللطائف العلمية والدقائق العلمية اذا سمعت النكتة في هذا المنبر فالمراد بها الدقيقة العلمية أو اللطيفة العلمية فيها واحد النكتة وهو أن اللغة العربية تمتاز بأن كل كلمة غالبا يعني 99% كل كلمة أختمت بالحاء فهي تدل على الاتساع والانتشار و إلخ والشرحيو هيك حلاش هل بحل فاحه فحيده على مدى انتشار شي حاجة فريحة انتشار إيش الفرح وانشرح الصدر شرح شرحة صدره أو شرح الشراحه كذا بمعنى نشره قل بيتل ذلك في زيد فاح المسكو ساحة في الأرض سح المطر باح، آه، منحة، منحة، أخي قال لك منحة ليه نخص، تم منحة، تم منحة ستكون، إيه، منحة، صراحة، إجتاحة، زين، ناجحة مزيان، ناجحة ماش ما يرص بشيء ناج، وها فالفلاح، يعني نعم، يعني قليل قليل الكلمات. التي تعكس هذا الأمر بحال ضد منحة شحا ضد منحة شحا يعني الكلمات الشحيحة التي تدل على البخل وتدل على عدم المنح وعدم العطاء يعني قليلة جدا على كل حال الكثير في في الكلمات المختتمة بالحاء أنها تدل على الانشراح والاتساع سواء في المعاني أو في في في في, في الماديات في المحسوسات وفي وفي المعنويات وها هنا مهامه في تحارفها القطاء وتقصر بها الخطاء تحارفها القطا القطا هو الطير معروف بسرعه الاهتداء انه يعرف طريقه في الليل يسير ولا يخطئ عشه ويضرب مسافه اربعه ايام ويهتدي مباشره لمكانه ويضع يعني بيضه يضعه في مكان فارغ يعني لا ويهتدي اليه مباشره وتجد الماء من مسافه عشرة ايام يعني من مسافه عشرة ايام كتعرف وشكين كاين ولذلك يقال في, في المثل اهدى من القطع اهدى من القطع واذا كان وإذا كان المؤلف رحمه الله قال تحارفها القطع التي الموصوفه بالهدايه فما بال من كان موصفا بغيره بغير الهدايه اهدى من القطع يقول ابن الونان مجاهيل تحارفهن القتى لديملا لرسم دارٍ قد باقي. مجاهيل تحارفهن القتى لديملا لرسم دارٍ قد باقي. لأن الناس يدركون الأماكن بالديملا وهي ما شخص من أسار الديار ما ما بقي من أساري الروح الذي كان في ذلك في ذلك المكان أو رسم الدار أو رسم أو الجدول الذي يكون محيطا بالخيمة التي كانت في ذلك المكان ولكن لا لا, لا رسم ديال الخيمة ولا رسم ديال ديال الأسافي. دي المناسب لفشكين بخط عمدهم لا شيء يدل على آتارهم فتحارف فيها القطى وتقصر بها الخطاء الخطاء هي ما بين القدمين هي ما بين القدم والقدم في المشي فتقصر ما تستطيع أن تواصل ولذلك ينبغي الإنسان أن يعرف قدره ويتحدث في هذا الموضوع في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعرفه ولا يهريث بما لا يعرف أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأن الوقت يزاحمنا والكلام ما يزال طويلا في المقدمة فإلى الحصة المقبلة بحول الله أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين